غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تر كيف فعل ربك بعاد إِرَمَ ذَاتِ العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الَّذِينَ جَابُوا الصخر بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبْعَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوَطَعْذَابٍ إِنَّ رَبَكَ لَبِلْمِرْصَدٍ فَأَنْبَارَهُمْ إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقد عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاصلون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكل الأمة، وتحبون المال،, وتحبون المال حبا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان, يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني يا ليتني دي ومعذابه احد ولا يوثق وثاقه أحد يا النفس المطمئنه, يا أيتها النفس المطمئنة ارجع ارجعي الى ربك يا ايته النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه راضيا تم ادخلي في عبادي فأدخلي في عبادي فدخولي في عبادي ودخولي جنتي. اللهم اجعل اللهم اجعل نفوسنا مطولة اللهم اجعلنا من هذه النفس مطولة اللهم من نفس اللهم اجعل نفوسنا مطولة رحمتك ورحمة الله